كورونا سببت مشاكل كتير وأفكار كتير في وسط الكنيسه وشعب الرب في ناس قالت الكورونا دي من الله في ناس بتعترض قوي بتقول الكورونا دي مش من الله فإحنا عاوزين بسرعة كده عشان وقتكو نحاول ناخد من كلمة الله فهم احنا بنعدي في ايه يعني الكورونا دي ايه او احنا بنعدي في ايه و... عشان نعرف نستفيد من الوقت اللي احنا عايشينه فهناخد بسرعة كده من كلمة الله هنقرأ كذا شاهد هناخد دراسة سريعة كده في حاجة اسمها التجربة حاجة اسمها التجربة اول شاهد نقرأه كلنا عارفينه في الصلاة الربانية جيل متى اسحاح 6 وعدد 9 انجيل متى اصحاح 6 عدد 9 بيقول فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم وخف لنا زنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمي. دي الصلاة للرب يسوع سوع علمنا نحنا نكون بنقولها أو بنسترشد بها وإحنا بنصلي. مش مقصود إن إحنا نقولها بحصر اللفظ بس. لكن كمان رب دانا في الصلاة دي. إيه الموضوعات اللي مفروض نصلي فيها؟ يعني مش هنقول بس حصر اللفظ الالفاظ دي لكن نصلي في ايه فلاقينا الصلاه عباره عن ثلاث طلبات تخص الله وثلاث طلبات تخصني انا ببتدي الصلاه بان انا اطلب ثلاث حاجات يخصوا الله الاول اما بقول له ليتقدس اسمك وليأتي ملكوتك ولتكن مشيئتك دي ثلاث طلبات يخصوا امور الله في الاول بعد كده بقى بقول ثلاث طلبات يخصوني انا انا عبارة عن جسد ونفس وروح فعندي ثلاث طلبات بخصوص الجسد بقول له خبزنا كفافنا أعطينا اليوم ادي الجسم اللي هو محتاجه رب. من صحه ومن أكل من كل ما هو مادي بعد كده بقول له اغفر لي يا ده الاحتياج النفسي إن حس بالتبرير وحس برضى الله عني وحس بالغفران ده احتياج نفوسنا كلنا بعد كده بتتختم الصلاة بآخر طلبة ده بيخص حياتي الروحية بتقول ايه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير آخر طلبة دي هي أصعب طلبة وهنشوف ازاي كده في الكلام الطلبة دي هي الوحيدة المركبة يعني ايه هي طلبتين بينهم لكن لكن حتى خد باله من كلمة لكن دي لكن فهي طلبتين بقول له لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير عايزين نفهمها بسرعة كده مع بعض الطلبة المبدئية اللي رب عاوزنا صليها بقول له لا تدخلنا في تجربة إذا معنى الكلام معنى أن أنا صلي الصلاة دي معنى أن رب عاوزنا صلي الصلاة دي إن التجربة حاجة وحشة صح؟ ما دام الرب لي صلي قول ما تدخلنيش في تجربه يبقى التجربه دي ايه؟ حاجه وحشه ممكن تبقى في تجربه كويسه؟ لا مبدئيا كده عشان نبقى على نور مفيش تجربه اسمها كويسه معقول تبقى التجربه من الله وهو بيقول لي صلي انك ما تخشش تجربه؟ مش معقول مش معقول يبقى الله هو اللي عامل لي التجربه ويقول لي صلي انك ما تخشش فيها ما ينفعش فاذا مبدئيا كده من الصلاه الربانيه احنا جايبين ابسط الايات الواضحه قوي يعني ان التجربه دي شيء مش من الله وشيء سيء ما فيش تجربه كويسه فيش تجربه اسمها من الله بدليل ان الرب يسوع علمني اني اصلي واقول لله ما تدخلنيش تجربه يبقى الكلام واضح يبقى التجارب دي مش من الله ما فيش تجربة من الله الكورونا من الله لا، كورونا مش من الله كورونا دي تجربة مليانة موت مليانة ألم مليانة حزن مليانة خسائر على كل المستويات هنا إله صالح عمره ما يعمل حاجة زي كده أو عمر ما يبقى هو مصدر هذه التجربة فإحنا بنصلي بنقول للرب لا تدخلنا في تجربة لو دي الطلبة اللي رب عاوزنا نصليها وخلاص كان لا تدخلنا في تجربة ونحط نقطة زي خبزنا كفافنا أعطينا اليوم اخفر لنا زنوبنا مش كده؟ طلبة واضحة ليه الطلبه دي بقى فيها؟ لكن لكن في اللغة العربية بيسموها حرف استدراك يعني ايه استدراك؟ يعني بعد ما بقول حاجة برجع أتحفظ على اللي أنا قلته دي لكن في النحو يعني يقول لك حرف استدراك فليه الرب قال لي لكن هنا بقى ليه, ليه ما حطناش نقطة وخلاص صلينا وقلنا يا رب لا تدخلنا في تجربة خلاص لأن التاريخ البشري كله من أول آدم لغاية النهاردة تاريخ اللي في الكتاب المقدس كله من أوله لأخره هتولي فيه واحد عاش حياته ما دخلش في تجربة هتقولي واحد من رجال الله القديسين في كل الكتاب المقدس حياته عدت ما دخلش تجربة مش هتلاقي الله غريبة دي طيب ازاي رب يسوع يقول لي صلي انك ما تخشش في تجربة إذ كان كل رجال الله في الكتاب دخلوا في تجربة مش بس كده ده الرب يسوع نفسه اللي بيقول لي صلي إنك ما تخشش في تجربة هو دخل في التجربة. أول حاجة حصلت مع الرب يسوع بعد ما تعمد من يوحنا المعمدان ان الروح قادوا إلى البرية ليجرب من إبليس. يبقى التجربة من ابليس اهي اللي احنا قلناه. فيش تجربة من الله. تجربة من ابليس. إذا يسوع نفسه دخل في التجربة. طيب صلي. إنك متخشش في تجربة وهو دخل في تجربة وهو النموذج بتاعي هو النموذج الكامل لالا حد يقول ان في بعض الناس يقول لك أنت بتخش التجربة بسبب قصور فيك أنت انت بتغلط أنت مش مش حكيم كفاية أنت بتأخذ خطوات مش صح فتدخل نفسك في التجربة لكن الله ما... هل يسوع دخل نفسه في التجربة هل يسوع ما كانش حكيم كفاية فدخل في التجربة ده من الروح القدس إلى البرية ليجرب من إبليس إذا في تجربة عشان كده في كلمة لكن بقى شفتوا معنى كلمة لكن ليه بنقول في الطلبة دي لكن لأن احيانا ده الحق اللي عايزين ناخده كده بالتدريج واحدة واحدة احيانا الله يسمح لنا بالدخول في التجربة هو الوضع الطبيعي اني ما في التجربه الرب بيقول الوضع الطبيعي اللي المفروض تصلي له وتبقى حريص عليه انك ما تخشش في التجربه ليه التجربة دي حاجه وحشه وقت صعب التجربه دي من ابليس فيها ريحة ابليس وقت التجربة تشم ريحه الخوف والألم. زي ما احنا شامين كده بقالنا سنه بقالنا سنه بنصحى ونام شامين وسمعين ريحة الموت وريحه الخساره وريحه الخوف هي دي التجربه فالرب بيقول لي انا مش محبكش تخش في حاجه زي كده فصلي انك ما تخشش في حاجة زي كده لكن بس كلمة لكن بقى اذا في هنا في استثناء لكن لو انت صليت ان لا تدخل في تجربة وعملت حسابك وخدت بالك كويس قوي انك ما تخشش في تجربة ولقيتني سمحت لك بالدخول في التجربة هنا هنعدل في الطلب هتبقى طلبة تانية يبقى انا عندي طلبتين مش طلبة واحدة طلبة تانية ايه لكن نجنا من الشرير التجربه من الشرير لو النص الاولاني الطلبه الاولى استجيبت اني ما خشش في تجربة يبقى طبيعي مش هقابل من الشرير يبقى ملهاش معنا معنى الطلبه الثانيه الطلبه نجني من الشرير ما انا مش هقابل الشرير خلاص مش كده لكن عشان كده هم طلبتين الرب بيقول لي احسن حاجه انك ما ابليس خالص انك ما تخشش في التجربه بس لو انا سمحت لك بقى تخش في تجربة تبقى طلبتك حاجة تانية مش لا تدخلني بقى في تجربة لا طب نجيني من الشرير طالما سمحت لي قابلي الشرير وخش في التجربة معاه يبقى نجيني منه ما تخلهش ينجح في المقصد اللي عمل التجربة دي على شيء هم طلبتين ازاي ده اللي كلمة الله هتقولهم لنا خلونا نفتح شاهد تاني موجود في يعقوب رسالة يعقوب القصاح الاولية هنقرأ الكلام اللي احنا قلناه ده هنقيده بشواهد هنقرا عدد 13 مثلا يعقوب 1 13 لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله ده اللي احنا قلناه مفيش تجربة اسمها الله اللي عملها لا محدش لما يجرب يقول ده الله هو اللي عمل لي التجربه دي لا ليه لان الله غير مجرب لاحظوا التشكيل الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احد يعني ايه الله رسول يعقوب بيقول لي الله طبيعته ما شر غير مجرب بالشر ما تعرضش طبيعه الله لم تخترق ولم تتعرض لشر طبيعة الله ليس فيها شر فالله يجربك بشر ازاي؟ الله ما يعرفش إنجاز التعبير يعني يعني لو قلنا سؤال شكله غريب شوية ماهي الحاجة اللي الله ما يعرفش يعملها؟ الشر ليه؟ لأنه طبيعته مفاش شر احنا مولودين بطبيعة فيها ايه؟ فيها شر فأنا النهاردة ممكن ما كنش بظلم لكن وارد ان أنا في أي يوم أظلم وارد لأن أنا فيها طبيعة شريرة أنا النهاردة مش بحقد الحمد لله بس وارد أن أنا لو تعرضت الموقف شديد أحقد اه وارد لان طبيعتي فيها الجزر الشرير لكن الله رسول بيعقوب بيقول الله طبيعته لم تتعرض للشر ليس فيه شر فما يقدرش يطلع شر عارفين الآية اللي بتقول وإن كنا غير أمناء فهو يبقى أميناً ليه لأنه لا يقدر شفت التعبير الغريب ده الله لا يقدر ايوه لا يقدر أن ينكر نفسه في حاجات الله ما يعرفش يعمل ما يقدرش يتصرف ضد طبيعته يعني ما يقدرش يتصرف مثلا بظلم لأن هي طبيعته عدل هو ما ظلم فما يجي في يوم يظلمك هو ما يعرفش يظلم لأنه طبيعته فيها عدالة هي طبيعته نور ما يعرفش يبقى مظلم هو نور ليس فيه ظلمة البتة انا مش كده البشر مهما كانوا عظماء وارد أو يجي يوم يظلم وارد يجي يوم يكره وارد يجي يوم يبقى قاسي وارد يجي يوم يحكم غلط ليه؟ لأنه في الطبيعة البشرية المجربة بالشر أما الله فغير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد يبقى يعقوب كده ردلنا على الكلام وأكد لنا اللي احنا قلناه ما فيش تجربة اسمها من الله يبقى الكورونا اللي احنا شايفينها دلوقتي بكل ما فيها من موت واذى وخسائر من الله استحاله مش من الله طبعا طيب وما الليل ربنا سمح لنا بيها بقى ما دام الله صالح هل معنى كده ان الكورونا جات غصبا عن ربنا لا حاشا احنا نؤمن ان الله ضابط الكل يعني ايه كل شيء في العالم بيحصل تحت سلطان فمفيش حاجه غصب عنه طب مال ازاي كورونا جت بقى وهي فيها كل الشر ده وكل الظلم ده خلونا في رساله يعقوب للصالح الاولاني ده ونرجع لايه نمره 2 كده بناخد خطوه لقدام يبقى احنا استقرينا ان الله صالح مفيش فيه شر فمحدش ينسب لله اللي بيحصل في العالم النهارده لا اللي بيحصل ده شر لكن بيقول إيه في عدد اثنين احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه أي غريبه قوي؟ ده أنت لسه يا رسول يعقوب اللي بتقول في نفس الإصحاح ان ان التجربة دي حاجة وحشة ومحدش يقول إنه لو اتجرب إنه بيتجرب من ربنا. لا، إزاي عاوزني أفرح لما تعرض للتجربة بقى؟ هل الكلام فيه تناقض؟ لا. ليه بيقول لي إيه بقى؟ عالمين أن امتحان إيمانكم. هنا بيستخدم تعبير تاني. التجربة من إبليس. لكن لو الله سمح بهذه التجربة اللي من إبليس. تبقى هي في نظر الله مش تجربة بقى. هي في نظر الله ايه امتحان لإيماني. يبقى الله قد يسمح لإبليس أن يجربني مش عشان إبليس عاوز يجربني عشان يموتني عاوز يهلك الإنسان عاوز يدمر الإنسان الله سمح له عشان يدمر الإنسان لا وما اللي... ليه الله ممكن يسمح لإبليس بالأمر ده عشان يمتحني يمتحن إيماني يكمل الآية بيقول ايه عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء بص بقى هو نفس الحدث تخيل كده هو نفس الحدث الكورونا مثلا أو أي مرض أو أي مشكلة إبليس عمله عشان يضمر تجربة الله سامح بي عشان يكون تام وكامل غير ناقص في شيء. تخيلوا؟ الله سامح بالموقف الصعب ده عشان يمتحن الكنيسة. الكنيسه بقى لها فترة كده في ضعف كتير. فالله سمح لنا بوقت زي وقت الكورونا ده. اتعرضنا للتجربة القاسية دي. هدف الله يدمرنا؟ لا. كتاب بيقول لي بالعكس ده انت تعتبر فرح. لما الله يسمح لك وانت بتصلي كل يوم في الكنيسة بتقول له لا تدخلنا في تجربة وتبص تلاقيه برضو سمح لك بالتجربة يبقى تفرح هو قصده في الوقت ده يمتحنك عشان يعمل ايه مش عشان تفشل ايه الفرق بين التجربة والامتحان التجربة هدفها تسقط الامتحان هدفه ايه تنجح اما كانوا في المدارس والكليات بيعملوا لنا امتحان اخر السنة هدفهم من الامتحان يسقطونا؟ ولا ينقلونا للسنة اللي بعد كده؟ هدف الامتحان انك تنجح وتطلع السنة اللي بعد كده؟ إحنا في حياتنا برضو الله بعد كل فترة بيعمل لنا امتحان وهدف الامتحان ده ان احنا نعمل ايه نرتقي ينقلني الوضع أفضل يعني أنا بعد فترة في الكلية مثلا أو في المدرسة بذاكر وباخد دروس وبسمع بعد ست سبع شهور بيعملوا لي امتحان ليه عشان تتنقل لحاجه احسن عشان تاخد دروس أفضل مستوى اعلى فاحنا بنعمل امتحان عشان نعرف انك استوعبت ده فننقلك للاحسن فالامتحان هدفه كويس اما التجربه ابليس لما بيجربني مش عاوزني اترقى ابليس لما بيجربني عاوز يعمل ايه يدمرني فهو نفس الحدث بس في واحد عامله علشان يوقعك وفي واحد عمله عشان تنجح عشان تكبر رب كان عاوز الوقت ده ينقل الكنيسة المستوى أعلى بكتير من اللي كنا واقفين فيه احنا يا قبل الكورونا دي كنا بنتكلم في الكنيس عن محبة العالم وزي المؤمنين راحوا في العالم وأحبوا العالم مش كده ولا كان حد بيسمع أو الرب سمح بالتجربة دي من ضمن الدروس اللي فيها رب وراك قد ايه العالم ده ولا حاجه فجاه الناس الحاجات اللي كانت عمرهم ما يصدقوا انها مش ثوابت حاجات مش ثابته رب يوريك انها قد ايه مهتزه في لحظه اعمال وقفت في لحظه ثروات انتهت في لحظه اعمار وناس في قمه صحتهم فجاه تبص تلاقي الحياه انتهت بفيروس ما حدش شايفه بالعين المجرد، درس، درس، رب عاوز يديني درس، لما يقول لي لا تحب العالم ولا الأشياء اللي في العالم، رب كان بيتكلم صح، ما كانتش واعز احنا كنا بنوعز وناس فاكر ان احنا بنوعز، و... و... وتسمع الكلام وترجع تحط حياتها في العالم وفي الشغل وفي الفلوس، كاملة ان الأمور دي ثوابت، كتاب بيعلمنا بيقول لانها ما هي حياتكم انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل ده شوف ناس سنة اللي فاتت دي بقى بس مش وعظ بقى احنا سمعنا وعظ كتير بس الرب سمح ان احنا نجتاز فيه نعدي فيه زي ما فيش حاجه ثابته زي ما فيش حد ثابت كل حاجه معرضه لنا في اي وقت بقى مش موجوده الكنيس اتقفلت، ما كانش حد يتوقع حاجة زي كده أبداً، يعني الكنيسة عد عليها ألفين سنة، عد عليها اضطهادات قاتلة، ما فيش ولا عصر من عصور الكنايس اللي اتطهدت فيها اتقفلت الكنيس، في عز الاضطهاد تنت الكنيس مفتوحة، السنة اللي فاتت دي اتقفلت الكنيس، ليه؟ احنا كنا مستهينين بالكنيسة، يوم كانت الكنيسة مفتوحة وما كناش بنحضر هتروح فين الكنيسة أنا هتطير نبقى نحضر الاسبوع الجاي يبقى نحضر الشهر الجاي مش كده كان كل حاجة لها الاولوية إلا الاجتماع إلا محضر الرب والكراسة الفاضية دي تشهد كيف وقت من اتقفلت الكنيسة وبقت الناس حست لأول مرة انها فقدت حاجة كبيرة قوي الناس نفسها تبقى في وسط الناس وتسمع كلمة وترنن في وسط شعب الرب ويعبود الله وحسينا الأول مرة أن احنا فقدنا شيء مش كده في دروس الرب عاوز يعلمها لنا لكي نكون تامين وكاملين غير ناقصين بشيء فأنت بصصت لها من أني وجهة نظر لو أنت بصصت لها من وجهة نظر إبليس لو أنت بصص لكورونا من وجهة نظر إبليس دي حاجة وحشة جداً اللي احنا فيه ده حاجة وحشة جداً يعني فعلا عندك حق بس انا عاوزك النهارده تبص عليها من وجهه نظر الله والله برضو ضابط الكل هي الكورونا حاجه وحشه بس إيه اللي... ليه الرب سمح لها تبقى موجوده وبقالها بقالها سنه وكل شويه ترجع تاني وكل ما نقول دي خلاص هتروح ترجع لنا تاني في قصد في قصد اكيد الامور مش عشوائيه ايه القصد لكي تكونوا تامين وكاملين غير الرب شايف نقائص كتيره في شعب الرب مش هتتعالج إلا بالشكل ده حاجات مش هنتعلمها سمعناها وعظ كتير بس مش هنتعلمها إلا لما نحسها إلا لما نتوجع منها إلا لما نحس أنها بتخبط روح من بين إيدينا ممكن وقتها نبتدي نتعلم الدرس نفسنا الكنيسة ترجع بعد الموقف ده بعد التجربة اللي احنا صعبة اللي احنا فيها دي مش زي ما كانت ترجع الكنيسه أنقى أطهر. يرجع شعب الرب يتسابق للوجود في محضر الله ترجع تاني المؤمنين مش حابين العالم وعارفين يدوسوا على شهوات العالم وعارفين ان ده كله أمور زائلة في لحظة ممكن ما تبقاش موجودة نتمنى كده بنسمع نغة ساعات في وسط الكناز يقول لك امت بقى نرجع زي ما كنا مش كده امت بقى الوباء يتشال ونرجع زي ما كنا هو احنا لو رجعنا زي ما كنا تبقى كارثة مش معقول سنة وارجع زي ما كنت يبقى كان السنة دي ايه ما حصلش في حاجة ازاي يصدق ان الله يسمح لي بسنة بلا ت... بلا مقابل يعني السنة ما فيش فيها نمو حاش قوله رب ما تسمحش نرجع كما كنا لكن ترجع الكنيسة بشكل تاني بمحبة تاني زي ما كان اخو ده بيختم معانا في الترنيمه الاخيره ازاي نحب الرب من كل قلوبنا فعلا احنا كنا كانت خلاص ما بقتش تحب الرب من كل القلب والوعظ مش نافع والكلام مش نافع كان لازم نتقرس كان لازم نشوف ان كل حاجة حطينا قلوبنا عليها بتروح وفي وف لحظات كله بيروح الصحه بتروح العمر بيروح الايام بتروح الفلوس بتروح الاشغال بتروح كله بخار، كل بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. نفسنا لما تروح الكورونا ارجع مش زي ما كنت، ارجع بحب الرب أكتر وبمسك في الرب أكتر من كل القلب. طيب، نقرأ شاهد تاني من رسالة الرسول بطرس الأولى لصح الأولاني. هيقول لنا نفس الكلام اللي بيقوله يعقوب. عشان نعرف بس إن كلمة الله بت, بت, بت, بتكمل بعضها. وبيضيف لنا فكرة او فكرتين جديد، فرسالة بطرس الرسول الأولى للصح الأولاني بيقول في عدد ستة الذي به تبتهجون مع انكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة بص الكلام واضح إزاي مع انكم الآن ان كان يجب حط ميت خط تحت كلمة إن كان يجب يعني إيه إن كان يجب يعني مش عمال على بطال الله بيسمح لنا بالتجارب لا لأن زي ما قلنا الوضع الطبيعي إن الله مش عاوزني أدخل في تجربة وعلمني اصلي يقول له رب ما تدخلنيش في تجربة امال امتى بيدخلني في تجربة ان كان يجب يعني إيه لما الله ما بيلاقيش حل تاني معايا غير كده يبقى رسول بطرس بيردلي ليه ممكن الله يسمح لنا أحيانا بالتجربة وهو إله صالح ومحب وزي ما أنت بتقول ما فيش في طبيعته شر ليه يبقى شايف إبليس جايب شر على أولاده ويسيبه إن كان يجب إن كان يجب يعني إن كان يجب يعني كلكم اباء وامهات هل الاب والام الاختيار الأول بالنسبه له لما ابنه بيغلط انه يضربه ولا ده الاختيار الأخير؟ لما بقول لابني ما تعملش كده عشان ده غلط بقول له كده في الأول وبضحك ببتسم مش كده ده لو انت حطيت ايدك في النار هتتلسع اوف اوف هتتوجع فهو يبصلي كده ويدحك ولقيه بعد شوية من ورايا رايح يحط إيده في النار. تاني مرة مش هتبقى بضحك وصوتي هيعيه على شوية وهقول له أنا قلت ما تحطش ايدك في النار. صح؟ ألاقيه بيدحك وبيفوت الوقت وبعد شوية بيتسحب وعاوز يروح يحط إيده في النار. الخيار الأخير خالص بعد ما قل له طب لو حطيت ايدك في النار أنا مش مش هجيب لك بقى الحاجة الحلوة اللي كنت أجيبها لك. يبتدي أعاقبه شوية بشوية. مش فارق مع الحاجة الحلوة ورايح يحط إيده في النار. إمتى بلجأ إني أضربوه؟ في الآخر خالص. بس ده عشان إيه؟ مصلحته لأن أنا عارف إنه لو حط إيده في النار هتعمل له عاها. أنا هضربه هيتقلم صحيح بس مش هتعمل له عاها يعني. فأنا بختار له شر أخف من شر تاني. إمتى الله يلجأ أنه يدخلنا تجربة فيها ألم؟ إن كان يجب. يعني ما أنتش بتتعلم غير كده. زي ما قلنا إحنا وعزنا كتير وقلنا وعز كتير وسمعنا كلام كتير. لكن في ناس محتاجة تتقرص علشان الكلام مش فارق معها. هي لازم تحس وتقتنع ان العالم فعلا زائل وأمور هذا العالم أمور زائلة. فالله احيانا يسمح أن ندخل في التجربة بس خليك متأكد من اللي بتقوله كلمة الله إنه الله ما لقاش سبيل تاني يفهمنا به الدرس ده غير كده الله صالح وبيختار لنا حاجات كتيرة خالص نتعلم بيها وبيكلمني مرة واتنين وثلاثة وعشرة باساليب كتيرة خالص لكن الله لجأ أو سمح بالتجربة الأخيرة دي لما لقى الكنيسة مش بتقتنع والمؤمنين أصبح جواهم لا العالم ثابت وفي حاجات كويسة ولازم نعيش فيه طب خلاص يبقى لازم يعني تتعرض لألم عشان كده بيقول إن كان يجب تحزنون عامل تحزنونا بالمبني للمجهول هل بيقول إن الله هو اللي بيحزنني لا مين اللي بيحزننا إبليس إبليس هو اللي بيحزننا بس الله سمح لي بهذا الحزن فعملها مبني للمجهول بيقول تحزنونا يسيرا يعني إيه يسيرا يعني مهما كان الحزن الله سمح به هو أخف بكتير من لو وقعت في الغلط من لو ما سمعتش الدرس اللي رب عاوزني أتعلمه فمهما كان الألم قليل أو أنا متالم منه لكن هو يسير بالمقارنة مع لو ما تعلمتش الدرس ده فالله في صلاح وهو كلي الصلاح لما تلاقي أب بيضرب ابنه عشان ما يحطش إيده في النار أوع تقول له ده قاسي إيه الأب ده يعني زاي جيلوا قلب يضرب ابنه وابنه يعدي عيات ويتمرغ في الأرض و... لا لا لا ده هو كده صح هو كده صالح لأنه لو ما ضربوش يسيرا الولد هيتوجع وجع إيه؟ أكبر هيتوجع وجع أكبر لو حط إيده في النار فالله كله الصلاح عشان لو لنا إخوة بيقولوا زال تسمح الله يسمح كلمة الله يسمح دي بتعمل قلق عند ناس كتير الله ما يسمحش بالتجارب ولا حاجة لا الله يسمح بالتجربة بس ده مش ضد صلاح الله ده في قمة صلاح الله أن يسمح للتجربة ويبقى متحكم فيها ويبقى بيطلع منها خير ايه الخير نكمل بيقول ايه بتجارب متنوعه لكي تكون تزكيه ايمانكم الرسول يعقوب بيقول امتحان ايمانكم بطرس خطوه أبعد فقال تزكيه ايمانكم ايه التزكيه كلمه تزكيه يعني ايه النجاح في الامتحان يبقى يعقوب بيقول لي الله عاوز يمتحن إيمانك بطرس بيقول لي الله عاوزك تنجح في هذا الامتحان يعني مش بيمتحنك عشان تفشل لا بيمتحنك عشان تتزكى الله نفسه تتزكى في الموقف اللي انت فيه نفسه تفهم الدرس تتعلم بسرعه نفسه لما بابا يضربك تقول له بابا انا بشكرك بشكرك انت اكيد شايف حاجه انا مش شايفها واكيد انت بالالم اليسير ده انت بتمنع عني شر كبير انا بشكرك حتى لو أنا مش فاهم بس بشكرك كده تبقى أنت نجحت في هذا الامتحان نكمل الكلام بيقول إيه لكي تكون تزكيه إيمانكم وهي أسما من الذهب الفاني مع إنه يمتحن نفس الكلمه يمتحن بناريب هو بيقول لي لو أنت دخلت أو حزنت بتجارب ما تزعلش لان دي امتحان هي نفس الفكره بتاعت يعقوب جايب كلمتين تجارب احسبوه كل فرح حينما تقعون بص تعبيري تقعون ده معناها ان التجربه دي حاجه ايه مش مش حلوه دي حاجه بتقع فيها مش تدخلون لا تقعون في تجارب متنوع بطرس بيقولي تحزنون دول بياكدوا الفكره اللي احنا بنقولها اذا التجربه من ابليس تجربه حاجه وحشه بقع فيها بحزن فيها فرحان في التجربة فرحان بالرب اللي سمح لي بالدخول في التجربة ماشي احسبوه كل فرح ليه بقى لان الله في الوقت ده بيمتحن أو بيدخلني بي بي بي بي في التجربة لكي أكون متزكى، أنجح وأكون تام غير ناقص في شيء بطرس بيضيف هنا حاجة جميلة أو بي بيجيب لي تشبيه عشان يفهمني يعني فبيقول لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أسماً من الزهب الفاني مع إنه يمتحن بنار توجد المتح والقرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح إذن يعقوب بيقول لي الله عاوزك تكون تام وكامل غير ناقص في شيء ده هدفه من دخولك للتجربة بطرس بيقول لي الرب عاوزك تبقى للمتح والقرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. شوف هدف الله من التجربة ايه. ده ما بيسمح لنا بها. رغم ان هي من ابليس ورغم انها شريرة ورغم انها فيها حزن. لكن ليه الله دخلني فيها. صلاحه انه عاوز يخليك للمتح والكرامه والمجد. اللي احنا فيه دلوقتي. الوقت الصعب اللي احنا بقالنا سنة فيه دلوقتي. هدفه ان يتكون جوانا حاجات توجد للمتح والكرامه والمجد عند استعلان يسوع المسيح من فضلكم ما تضيعوش الفرصة قولوا يا رب دي اللي احنا فيه بقالنا سنة ده انت عاوز تعمل في حياتي حاجة باقية حاجة مجيده حاجة فيها تسكية فيها نجاح فيها مجد ايه التشبيه اللي استخدمه الرسول هنا؟ الذهب جاب لي تشبيه جميل اوه الدهب احنا عارفين بيبقى موجود في الطبيعة المعدن ده معدن الذهب موجود في الطبيعة في مناجم في وسط الصخور الناس اللي بتشتغل في الدهب بتخش المنجم بتقعد تفحت في الصخر عشان تطلع الدهب من وسط الصخور الذهب اللي خارج من وسط الصخور ده بيبقى خام يعني ايه خام مليان شوايب في معادن كتيرة مختلطة فيه فيه تراب فيه حصى فيه حاجات كتيرة قوي عنصر الذهب ده او الخام دوت غالي جدا بس وهو في حالته دي ما ينفعش يستخدم يعني ما ينفعش منه حاجة لانه مليان شوايب فالصائغ اللي بيتعامل مع الدهب يعمل ايه عشان ينفع يخلي الدهب ده ليه قيمه يوجد للمتح والكرامه والمجد يعني ينفع يبقى حاجة جميلة يمتحن بنار لازم يدخله في النار اي سايغ في الدنيا بتلاقي عنده فرن تلاقيه بيولع الفرن ده ويجي حاطط حته الذهب دي في الفرن لو انا واقف من بعيد مش فاهم حاجه وشفت المنظر ده شفت الراجل بيولع في الفرن ويحط الذهب اقول ايه الرجل القاسي ده ازاي يحط قطعه الذهب في الفرن حد يولع فرن ويحط الذهب في الفرن ده بيكرهها قوي انت عبيط يكرهها ايه ده بيحبها جدا وعاوز يعملها للمدح والكرامه والمجد عاوز يعمل منها حاجات تتباع بالالافات بس وهي مليانه حصى وظلط وطوب وبتاع مش هينفع واللي هيعالجها من الموضوع ده ايه النار بيقولوا درجه انصهار الذهب عاليه قوي يعني عشان الذهب بيبتدي يسيح محتاج درجة حرارة عاليه قوي. المعادن التانية اللي موجودة معاه ممكن تنصهر بسهولة درجة حرارتها درجة حرارة الانصهار بتاعها قليلة فلما يولع النار ويحط قطعة الدهب تبتدي الحاجات التانية اللي مع الذهب تسيح وتنزل مش عاوزها بيبقى عملها مجرى كده تنزل بره الفرن في صفيحة زبالة ومش عاوزها فين نحاس وفي رصاص وفي صفيحه و... مش عاوزين الحاجات دي ويبص عليها كل شويه باقي قطعه الدهب عماله تقل في الحجم صحيح بس بتزداد لمعان و تسمعوا ان في دهب ثمانيه وذهب و وعشرين مش كده بتلاقي الناس تفتخر ولا كده دهب اربعه وعشرين مش اي كلام يعني انت عارف يعني ايه اربعه وعشرين يعني عد في نار كتير ويعني ايه 18 ويعني ايه ما عداش في نفس مراحل التطهير اللي عدا فيها ده انت بتقول ده اغلى من ده صحيح الجرام من الدوت اغلى بكتير من جرام من ده بس عارف ايه تمن؟ انه دخل النار في مؤمنين عيار 24 وفي مؤمنين عيار 18 وفي مؤمنين بالصفيح بتاعهم والزلط والطوب برضو يعني كله موجود رب عاوزك توجد للمتح والكرامة والمجد عاوز يعمل منك حاجة جميلة الحل إيه؟ احيانا إنه يدخلني إلى النار الرسول هنا بيقول لي إسكان الدهب اللي هو حاجة فانية في الآخر يعني مهما كانت عظيمة بتحلى بيها ساعتين يومين وبتترمي خلاص هي حاجة فانية ومع ذلك بندخلها في النار عشان عاوزين نعمل منها حاجة سمينة ومال انت بقى اللي مش فاني ده انت باقي للأبدية واللي هيتخلق جواك هيتنه للأبد مش مش هتتحلى بيه شويه ويترمي إلا الله هيصنعه فيك هيظل مكرم وممجد إلى الأبد مستكتر عليه إنه يدخلك في نار أو في ظرف صعب شفت الرسول بطرس إزاي هنا؟ بتشبيه بسيط فهمنا الموضوع. الصائغ وهو بيحط الدهب في النار رجل صالح جدا وعاوز خير قطعة الدهب دي. بعد ما قطعة الدهب بتخلص ويحس ان خلاص كل الشوايب ودرجة لمعانها بقت و... تقول ان هي قطعة الدهب نقية. بيخرجها يطفي الفرن. النار محسوبة مش بيولع فيها ويسيبها ويمشي بيولع وعينه عليها. النار ما تزدش ولا دقيقه عن المسموح بيه، لأنه مش عاوز يحرقها، ده هو عاوز يكرمها، عاوز يخليها للمتح والقرامة والمجد، يطفئ النار ويطلعها ويبتدي بقى يشتغل فيها، يعني منها سلاسل، يعني منها فصوص، يعني منها تتباع بألاف، وانت تاخدها بقى وتبقى معتز بيها جدا دي عيار كذا، ده انا دافع فيها قد كده، وانت مش عارف في عدد في إيه عشان، يحصل كده. إحنا بيحصل معانا نفس الأمر. الرسول هنا جسل لنا نفس الحكاية. الله بيشتغل فينا. إحنا عمله. كتاب يقول لنا كده. كلمة عمله يعني إحنا تحفته الفنية. كلمة المسترجمة نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة. تترجم نحن تحفته الفنية. الله بيشتغل في كل واحد فينا. عاوز يطلع من كل واحد فينا أحلى حاجة. احلى حاجه تبقى للمدح والكرامه الى الابد احيانا وهو بيعمل معايا كده بيلاقي حاجات فيها مش هتسيح مش هتتعالج الا في الشده مش جايه بالوعظ مش جايه بالتعليم مش جايه باي كلام احتاجت تعدي في وقت صعب فبيسمح بالوقت الصعب أرجو أن يكون الكتاب بيردلنا مش أنا اللي بتكلم. لكن الكتاب هو اللي بيقول لنا. طب ليه الله يسمح لنا بسنة من المعاناة؟ أرجو أن احنا نكون جاوب الله عاوز يعالجنا من حاجات ما نفعش الوعظ. ما الكلام يعالجها. رب عاوز يطهر قلوبنا من محبة أمور هذا العالم. ما بالكلام. وكان نفسه الوقت الصعب ده يصهر ويدوب فينا. شوائب كتيره قوي عشان نطلع من الموقف ده أكثر لمعانا ومجدا ونبقى للمتح والقرامة والمجد إلى الأبد نكون تامين وكاملين غير ناقصين في شيء يبقى يعقوب وبطرس اللي متوافقين معايا في ان التجربة مش من الله حاجة وحشة لكن لو الله سمح لي أن أدخل فيها يبقى هو قصده كل الخير ويبقى أنا زي قطعة الذهب اللي بيدخلني في النار لكي يخرج مني شيء صالح وجميل. في شاهد موجود في كرونسوس الأولى عشرة لو فتحنا برضو معلش احنا بنفتح النهاردة شواهد كتيرة. بس الشاهد ده بيلخص لنا اللي احنا بنقوله. كرونسس الأولى الساحة عشرة. عدد 13. بيقول لم تصبكم تجربة إلا بشريه يعني إيه بشريه في حدود احتمالكم كبشر يعني ما حدش يقول اللي احنا بنتعرض دا فوق احتمال البق... أو عا تسمع الكلام ده او حد يكون مضغوط شوية فيقولك اللي أنا ما اللي تعرض له دا ما يعني ما حدش يستحمله لا كلمة الله بتقول صلاح الله يحتم إنه ما يعرضكش لتجربة فوق احتمالك. يعني مش بس على الكورونا في, م... في ناس كتير بتحب تأفور في الكلام لما يبقى تعبان يو... يوهم الناس إنه بيتعرض لحاجة يعني محدش يقدر يستحمل. انت كده بتطعن في صلاح الله. لا في عز التجربة قول أنا بتعرض لتجربة يمكن احتمالها. بشري. لو أنا مش محتملها بقى لأن أنا مش مش مش واقف لها صح مش واخد الأمور بجدية صح لكن الله لا يسمح بما هو فوق طاقتي ليه لانه أمين هو مفروس ظلم زي ما اتفق فاستحال يسمح لي بحاجة فوق طاقتي لان ده ظلم هو مش هيسمح لي بحاجة فوق طاقتي فاللي انا بتعرض لي مبدئيا بشري يعني ممكن تعامل معاه بقدرات الإنسانية البشرية نكمل بيقول لم تصبكم تجربة إلا بشريه ولكن الله أمين بص الله أمين نفس الكلام اللي احنا قلناه الذي لا يدعكم تجربون بصوا ضئة الألفاظ اللي بيستخدمها الرسول مش بيقول الله أمين لا يجربكم لا مش الله اللي بيجرب شفت إزاي لا يدعكم تجربون يعني مش هو صاحب التجربه مش هو مصدرها لكن هو عمل ايه دعني اجرب دعني يعني ايه يدعكم يعني ايه يسمح لكم يدعكم يعني يترككم يسمح لكم ان تجربوا فمش الله اللي بيجربني لا الله امين لا يدعكم تجربون الله فقط يسمح بالتجربه لكنه مش مصدر التجربه لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيع أن تحتمل. الكلام ده يقول إيه؟ إن التجربة تحت سلطان مين؟ الله، إن شاء الله بيرميني في الديق أو في التجربة ويسيبني؟ لا، التجربة محسوبة، زي فكرة الفرن والذهب بالزبط، كل حاجة محسوبة، فهنا بيقول لي الله أمين؟ ما يسمحش بالتجربة تزيد عن احتمالك لان هو مش قصده يموتك هو قصده يطلع منك حاجة كويسة فالله سامح لك بالتجربة محدد انت تحتمل ايه فسمح لك على قد ما انت تحتمل وعمل لك منافذ يعني ايه منافذ مصادر للخلاص من التجربة دي مصادر للتعلم اول ما تتعلم الدرس اللي هو عاوزك تتعلمه بيطفي الفرن حكاية محسوبة محكومة محدش يفتكر ان الكورونا ماشيه زي ما هي عاوزة واحنا قاعدين نستنين بقى امتى هي تقرر هت... انها تخلص الامور في يد الله امتى الرب يضع نهاية على فكرة هذا الفيروس فجأة ممكن تلاقي الله بيضع نهاية لي قلت ليه وتليف فجأة الكرف بتاعه بيخلص والعلماء بتوعنا لا عرفوا هو ابتدى ليه ولا هيعرفوا هو خلص ليه يعني لغاية النهاردة كل الأطباء في العالم يقولك إحنا مش عارفين حاجة عن الفيروس بعد كل السنة اللي إحنا فيها دي والسنة وشوية حدش عارف حاجة برضه يعني عن هذا الفيروس وهيخلص ممكن وانت مش عارف حاجة ليه ابتدى وليه خلص الأمور دي في يد الله هو مصدر الشيطان لكن الله مسيطر على الأمور إذا الله لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون لكنه يجعل مع التجربة أيضا المنفذ إذا الأمور تحت سلطان الله قبل بطرس اللي بيتكلم عن الذهب وإن الله يمتحن زي الذهب بالاف سنين جيه واحد اسمه أيوب وهو أكتر شخص في التاريخ تعرض للتجربة. تعرض للألم. صح؟ سفر أيوب واضح جداً بيشرح لنا كل اللي احنا قلناه. مش محتاجين يعني حد يأكد عليه. المصدر بتاع التجربة جاي منين؟ مش شيطان هل الله هو اللي هدم البيت على أولاد أيوب؟ هل الله هو اللي سرق حاجة أيوب؟ لا ابليس إبليس هو اللي غيران من أيوب هو اللي عاوز يدمر أيوب. إبليس هو رايح بيموت اولاد ايوب او بيسلب حاجات ايوب قصده خير ايوب يعني قصده ان ايوب يرتقي في الايمان لا قصده يدمر ايوب واضح نفس اللي احنا قلناه بس مقدرش يعمل اي حاجه الا لما ياخد السماح من الله شفتوا نفس الكلام الله سمح وقال له طب روح اعمل كذا بعد شويه قال له طب عاوز ادخل اكتر على جسد عاوز امرضه الرب قال له ماشي بس الرب عمال يحط له ايه حدود تخش على جسد بس ما تخشش على نفسه يعني الرب بيحط حدود يبقى نفس الفكر اللي احنا قلناه الله عارف حدودي احتمالي ايوب رغم شده الالم دي تجربه بشري. يعني ايه بشري يمكن احتمالها ايوب اللي ما حدش طبعا فينا يقدر يقول بقيت ايوب يعني لكن أيوب نفسه الرب يقول لنا لم تصيبكم تجربة إلا بشريه رب عارف. يقول إبليس تخش لغة هنا ما تخشش لغة هنا. فالشر اللي وصل لأيوب من إبليس. لكن بسمح من الله. بالنسبه لإبليس هو بيجرب أيوب عشان يفشله. بالنسبه لله لي سمح لايوب يدخل في التجربة كي يزكي. فلقينا أيوب بيقول لنا ايه بصحاح تلاتة وعشرين بيقول لنا اذا جربني اخرج كالذهب اذا جربني اخرج كالذهب نفس فكرة الرسول بطرس بيقولها لنا في العادة جديدة يعني ايه ايوب عارف ان الله صالح الله بيحبه مش قصده من التجربة انه يموتوا ولا يدمره فبيقول انا واثق إنه هو بيعديني في هذه النار هيطلعني زي الذهب يعني ايه زي الذهب انقى وده اللي حصل في اختام السفر خالص لقينا ايه لقينا ايوب بيتدمر ولا بيخرج صح بيخرج صح لقينا ايوب في النهايه خالص خد اعلانات عن الله وعن نفسه ما كانتش عنده في بدايه السفر لدرجه انه قال له بسمع الأذن سمعت عنك أما الآن رأتك عيني يبقى حصل إيه تقدم إذا الألم الشديد اللي هو تعرض فيه خلاه يتزكى خلاه يبقى عنده حاجة للمدح والقرامة زي ما الكتاب بيقول لنا خلاه أفضل في وضع أفضل إذا جربني خرقتك الذهب يبقى أنا كنت بسمع عنك زي ما قلنا إحنا سمعنا كتير بس في حاجات لازم تتغرس فينا ولو بألم أيوب سمع عن الرب كتير سمع لكن لما تعرض للتجربة وواجه إبليس بشكل واضح اتطهر من أمور واتنقى من أمور وشاف الله بشكل ما كانش شايفه قبل كده فبيقول له أنا دلوقتي بقيت اشوفك مش بس بسمع عنك يبقى حصل نجاح تزكى ويوجد للمدح والكرامة سيظل أيوب يلمع بلمعان خاص جدا في الأبدية، مين اللي عمل فيه النقاء ده واللمعان ده، الألم، الفرن؟ إذن قصة أيوب قصة واضحة جداً بتقولنا وبتلخص لنا كل اللي احنا قلناه، أنا كده الوقت مفروض عشان وقت حضراتكم برضو والكورونا من ضمن أثارها نحنا احنا ما نطولش في الاجتماع كنا بناخد راحتنا قبل كده، لكن عاوز أختم معاكو بحاجة أخيرة قبل ما أسيب الفرصة لأخويا داود إنه يرنم معاكو الترنيمة أخيرة كورونا لها فائدة وحيدة إيه الفائدة الوحيدة الكورونا عملتها؟ هي عملتها من غير قصد طبعاً لو فتحنا إصاح ثلاثة بسفر الرؤية، نفتح سفر الرؤية إصاح ثلاثة عدد عشر رب بيكلم ملاك كنيسة فيلادلفيا بيقول له لأنك حفظت كلمة صبري انا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض قبل سنة من دلوقتي قبل الكورونا كنا لما نقرأ الشاهد ده ونبقى عاوزين نفسره او نفهمه ما نعرفش ليه ما كانش عندنا في خلفيه ذهننا ان ممكن تجربة تيجي تجرب العالم كله احنا معرفتنا عن التجارب الظروف الصعبة، زلزال مجاعه بركان وباء كل تاريخ البشريه كانت الحاجات دي لما بتيجي بتضرب جزء من الارض تضربش جزء تاني، يعني في منطقه فيها وباء بقية العالم كويس في منطقه فيها بركان بقية العالم ما في منطقه حصل فيها زلزال بقية العالم ما في منطقه فيها مجاعه بقية العالم اغنياء فكنا نقعد نقول ايه اللي ممكن يبقى تجربه تجرب الساكنين على الأرض ما نلاقيش فنقول دي لسه حداث مستقبله ده سفر الرؤيا لسه حاجات ما جاتش لما تيجي هنبقى نعرفها بعد الكورونا الكورونا لو عاوزين تعرفوا عنها حاجه يعني الكورونا هي التجربة الوحيدة، اول تجربه اتت لتضرب العالم كله الناس نفسها العلماء مش فاهمين ما ده مفيش وباء جه قبل كده مهما جت بقى جديدة وموتت ناس كتير زي الانفلونزا الاسباني والحاجات دي لو تسمعوا الحاجات دي بس كانت محصوره في مناطق جغرافيه معينه وموتت ناس معينه العلماء نفسهم لغاية النهاردة مش فاهمين إزاي الوباء ده ضارب العالم كله ما نفتش منه ولا دولة ضارب الأغنية والفقراء اللي بياخدين بأسباب العلم والتكنولوجيا والجهلة اللي عايشين في برودة قارصة زي روسيا واللي عايشين على خط الاستواء ده ضد كل ما يعرفه العلم لان العلم عارف ان الفيروسات دي يا اما بتنشا في وسط حار ما تنشاش في الوسط البارد او بارد ما تنشاش فعشان يقولك جون في الاول الارض عامله زي الانفلونزا فتلاقي اما الصيف يخش ان شاء الله هتقل لا ولما الصيف يخش بتزيد البرازيل حر جدا اعلى نسبه وفيات روسيا برد جدا نسبه عاليه جدا في الوفيات محدش عارف حاجة. ما تعرف. دي اول تجربة تيجي تتجرب جميع الساكنين على الارض. محدش فاهمها لغايه دلوقتي. بس لدارس كلمة الله يعرف ان رب قايل ان في نهاية الزمن هتيجي تجارب تضرب العالم كله. قبل كورونا ما كناش فاهم دي. دي ازاي دي. دلوقتي خلاص. بقى عندنا حاجة ضربت العالم كله. نعرف كويس او ان في تجارب بتيجي تضرب العالم كله ما بنقولش ان هي دي التفسير بتاع ال... اللي الرب بيقوله في فلادلفيا لانه في بيقوله انا سأحفظك من ساعة التجربة اللي اتيه على العالم احنا ما تحفظناش كنيسه المسيح عدت في الوقت ده مات خدام كتير ومات مؤمنين كتير في الكورونا فاحنا مش بنقول ان الكورونا هي تطبيق اللي في الكتاب المقدس لا بس بتقول لنا ان ده بقى ايه ممكن خلاص دخلنا في مرحلة التجارب اللي بتقش العالم كله يبقى كلام الرب في ما معادش غريب خلاص بقنا عارفين ايه هي التجارب اللي بتيجي تضرب العالم كله اذا احنا في نهاية الايام اللي كنا بنقراف في رؤية وحاسين انه حاجات غريبة كده بيقولها الكتاب مش فاهمينها لا خلاص احنا من على فكرة من هنا ورايح كل اللي هيجي على العالم هيضرب العالم كله يعني مش كورونا البداية بس كل الأوبئة هتضرب العالم كله خلاص لحركة الطيران وحركة التنقلات السريعة اللي انك ممكن تبقى النهاردة في الصين وبكره بالليل تبقى في أمريكا عادي جدا. خلت ان لو نشأ مرض او وباء في أي مكان في العالم هيصيب العالم كله إذا كلمة الله صادقة كلمة الله بتقول لنا ان احنا دخلنا على الايام الاخيرة خلاص لو قامت حرب النهاردة بين اي دولتين احنا الوقت بتستخدم اسلحة كيموية واسلحة نووية وأسلحة... ال... لو ضربت قنبلة انت بتصيب العالم كله خلاص ما بقاش حدود الدول هتمنع الشر غير حروب زمان كنت زمان بتضرب مدفع ولا بتضرب قنبلة م... م... مداها قصير دلوقتي انت لو عملت اي حرب لو دخلنا اي حرب العالم كله سيتأثر إذن إحنا ابتدينا نقترب من الأيام الأخيرة إحنا في الأيام الأخيرة الكورونا قالت لنا بس الفايدة الوحيدة انتبهوا أنتم تقتربوا من ساعة التجربة العتيدة أن تجرب جميع الساكنين على الأرض لما سمعنا من سنة فاتت أن في الصين ظهر وبأ غريب جدا ابتدينا نصلي نقول له لا تدخلنا فيه تجربه زي ما هو علمنا لقيناها بتقرب صلينا قلنا له لا تدخلنا في تجربه لقيناها بتقرب لقيناها دخلت مصر قلنا له طب احفظ كنيستك منها لقيناها دخلت الكنيسه هنتنين نقول لا تدخلنا في تجربه لا يبقى جه دور يبقى لكن ما دام صلينا وطلبنا والله سمح أن ندخل يبقى هنقول الطلبة التالي لكن نجينا من الشيء طالما سمحت لنا خلاص بأن احنا بقينا في التجربه التجربة إبليس عاوز من التجربة دي دمرنا احفظنا بقى من التدمير احفظنا من النتائج الشريرة اللي إبليس عاوزها لحياتنا نقينا خرجنا أفضل أرقى أنقى خبرة أعظم خرجنا زي الذهب المصفى بالنار علمنا الدرس اللي انت كنت قصدك نتعلمه او الدروس اللي انت قصدك نتعلمها من هذا الموضوع عشان نخرج بشكل أفضل وانقى امين امين تفضل يا